بسم الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين هذا السائل يقول هل هناك دعاء خاص عند رؤية الكعبة؟ أشرت قبل قليل أن هذه لم أسر نعم عند رؤية الكعبه عند رؤية الكعبة هذا جاء فيه حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأى الكعبة اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا بالسلام هذا ثبت عن نبينا صلوات الله والسلام نعم حسن الله إليكم هذا يسأل يقول أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول حجة لا رياء فيها ولا سمعة فهل يجوز لنا أن نقول عمرة لا رياء فيها ولا سمعة أيضا لا حرج يعني لا حرج اذا لبى بعمره وحدها واستحضر هذا المعنى وقال عمره لا رياء فيها سمعه لا حرج في ذلك هذا طلب من الله طلب من الله جل وعلا العون على الاخلاص والمجانبه والمباعده للرياء والسمعه ومن يجب عليه ان يستشعر الاخلاص وأن يستشعر هذا المعنى لا يكون همه في حجه أن يقول للناس أنا حججت عشرين مرة أو خمستعش مرة ولا يكون همه لحجه أن يذهب إلى الناس ويلقب بالحج فلان بعضهم يأتي وهمه من حجه أن يلقب بالحج فلان وإذا رجع البلد وناداه فلان قال له يا أبو فلان قال لا لا وين رايح انت الحاج فلان قل ما تقول كل السفر وكل التعب وتجي حاف تقول فلان لا الحاج فلان لعده اسمعك تقول كلمة هذه فاذا كان هذا هم هذا يجرح الاخلاص الحج عباده لله لا لالي ان يقال لي وهل الآن مثلا الصلاه أهم الصلاه اهم من الحج فهل أيضا اذا صليت ما تريد ان تخاطب الا المصلي فلان وإذا قالك فلان يا فلان ما قالك المصلي فلان تزعل من هذا العمل فبعضهم يعني يحج ومهتم بها المسألة ويريد هذا اللقب وإذا لم يلقب به يغضب وإذا كتب له خطاب أو كذا كلمة بدون الحاج فلان يغضب فهذا كله من الخطأ كله من الخطأ مما لا أصل له ينبغي الإنسان أن يجعل حجه لله لا لا لا لمدح ولا لسمعة ولا للقب ولا لغير ذلك لله سبحانه وتعالى حجه لله ولهذا أيضا من الأخطاء إن بعض الحجاج يلتقط لنفسه صور في عرفة وصور في مزدلفة وصور عند الجمرات وصور ثم يجعلها في البوم وكل من زاره يقول شوف هذا أنا في المشاعر هذا انا في عرفات وهذا أنا في الجمرات وهذا أنا في كل مكان. الطواف فالطوافص كل مكان يصور نفسه يجب أن يحرص المسلم على أن يجعل حجه كله لله رب العالمين والله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وثق أنه لن يدخل معك في قبرك عملا صالحا تلقى به ثواب الله إلا ما كان خالصا لوجهه أما إذا دخلت نية تخدش في الإخلاص فالله لا يقبل العمل لو كثر العمل لو تعبت لو أنفقت أموالا كثيرة لا يقبله الله منك ولا يدخل في صالح عملك لأن العمل لا يكون صالحا إلا بالإخلاص والمتابعة الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلوات الله وسلامه عليه. ما رأي فضيلتكم في كتاب دلائل الخيرات؟ هل تنصحون بقراءة؟ لا ننصح بقراءته دلائل الخيرات كتب. في الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغ كثيره متعدده وفي كثير منها بدع والفاظ شركيه وكلمات ما ما تصح فكتاب دلائل الخيرات لا ينصح به ولا ينصح به اهل العلم والمسألة هذه كفينا فيها مسألة الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كفينا فيها قال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 تنائي الخيرات فيها تكلفات فيها تكلفات وفيها مخالفات مثل قولها اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ما شدت العمائم ونفعت التمائم وناحت الحمائم وسجع من الذي قال لك أن التمائم تنفع وقد قال عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أتم الله له وقال من تعلق تميمه فقد أشرك وهنا يقول نفعت التمائم كيف تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتضم لصلاتك أمر منكر تقول ما نفعت التمائم ما تنفع التمائم تضر قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي على يده تميمه قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا كيف تقول أنها تنفع ثم تجعلها من جملة صلاتك على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فهذا ما نحتاج إليه وفيه من الاخطاء والمخالفات الشيء الكثير مما بينه أهل العلم ويكفينا معلمنا نبينا عليه الصلاة والسلام وليكن مسك الختام في مجلسنا هذا الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد